ك ا ن ت في قلبي مهما كنت بعيد عليا ومش كل يوم بنقابل حبايب قداد صوتك وحشني وضحكتك يا حبيبي ليا لي ياما نفسي ش و ف ك تاني في أ ق ر ب معايا أ ي ا م ن ا وحشاك ولا ناسي ياللي انت من غيرك بقاسي يا نفسي ع ي ش عمري معك على طول مقدرتش انساك والليالي كل ما تفوت الليالي كل وحشاك ما أيامنا اشتاء يا حبيبي وأقول مش هتخيل فراقنا يطول محدش هيعرف يمنع اي مكان تسيبه وعايش حياتي في ب ع د ه على الذكريات في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه انا اللي بيجي صحي و الليالي كل ما ف و ت الليالي كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسي ياللي انت من غيرك بقاسي 「こんなに」 めっちゃいし、あまりにまかあらと。